خُرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالُوا اقْسُ مَا فِيها وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا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 جازيئتهم اليوم بما أصابو انهم هم الظالمون قال كم لبثتم في الارض عددا سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فسال العادل قَالَ إِنَّمَا بِصُمٍّ إِلَّا قَنِيلًا لَمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر لا مهانه له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فَقُلِ الرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ